يا إلهي علام جهري وسري يا سميعا بخفق قلبي يذكري يا إلهي علام جهري وسري يا سميعا بخفق قلبي يذكري أنت قدرت في غيوبك قدري وقسمت الجنى وقسمت عمري أنت قدرت في غيوبك قدري وقسمت الجنى وقسمت عمري يا إلهي يا إلهي فكن مسدد أمري أمتي أمة الجهاد لغري أي ضر أصابها أن يضر أمتي أمة الجهاد لغري أي ضر أصابها أن يضر من عدات فطليها بمكر مزقوها مزقوها لالف قطر وقطر يا الهي علام جلري وسري يا جميعا لقط قلبي يدري علام جهري وسري يا سميعا لصفق قلبي يذكري أنت قدرت في غيوبك قدري وقسمت الجنى وقسمت عمري أنت قدرت في غيوبك قدري وقسمت الجلا وقسمت عمري يا الهي يا الهي فكن مسدد امري آه يا إلهي هذا بلا واعذري ما الذي يستطيع لي ثم يا إلهي هذا بلاء وعذري ما الذي يستطيع لي ثم بأسرى يا إلهي هذا بلاء وعذري لجأري ووقيت الإسلام فتنة شري يا إلهي يا إلهي فكن مسدد أمري يا إلهي علام جهري وسري يا سميعا بخصري في قلبي يدك كريم يا إلهي علام جنري وسري يا الهي سميع حق قلبي يدك كريم انت قدرت في غيوبك قدري وقسمت الجنا وقسمت عمري أنت قزرت في غيومك قدري وقسمت الجنى وقسمت عمري يا إلهي يا إلهي فكن مجلا